بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول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 والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحبو به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 115. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل كواقهم عذاب الجحيم 115. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 116. وقهم السيئات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 119 وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَئِذٍ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ 112. لمن الملك اليوم 113. لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 115. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٌ مَّا مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أو يسيروا في الأرض فأو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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 110. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 119 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 110 مثل ذأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد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 كَذَلِكَ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 118. وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وَمَا وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد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 ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.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 115. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 116. الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب 115. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ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 119. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 113.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 112. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 113. هدى وذكرى لأولي فاصبر إن وعد الله حق 115. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 116. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه.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 إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم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 113. تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا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 وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ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 129 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 120 أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 111. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون 119. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي إِلَّا إلا بإذن الله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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا يَكُنْ نَفْعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَالَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَّ الْكَافِرُونَ